في بغسق مويل ومساء نظرته لون دافئ ومناجبه تلف هذا كهواد الحكيم يذوب برهود بقلب من قوي هادئ النفس كأنه سابع ولكن في صدري ألف دعاء يسي وبين طرفه ويظهر بعد ويخفي في النظرات تلاه شوف ذبول ولا كفؤاده كيف قل قل لي فور انت ما بعين خطواتي كيد نهر يخطو السقوط لمستوى كلابا كاره يا سيد الليل الظهير يقتل بالصمت دي الروح الناطيه خطته هنا تختبئه في السكينه وتفيق من زن كيد حدئ النفسي كأن السماء ولكن في صده ألف دعا يسير بلطف ويوظر بعدا ويخفف النظرات تدا وجهه ولكن فؤاد فيه تقاتل ريح الردابا بين خطواته كيد دهر يخط السقوط لمستوج الأذى كغاية سيد غير البهي يقاتل بالصمت بالروح النقي خطته نام تختبئ في السكينة وتحيط موزا بكيد جديد بيئة وهو يحتس الصبر ويرطب خطوة شيطان قهر مبتسم الدمع ويسيل بخفاء وفي قربه يغلي نار البلاء في لحظة أشعر البيت نارا وسرى لنقطة موت ديارا يعرف أن نهاية فيكي ويشور بالوقت ينسج نارا قال لست بسيدي ولكن قطب أتلو الضياء إلى نص الطيب أضحي بنفسي وأشعر جسدي ليسقط من المنكذب يعرف أنه لي والشمس ولكنه آمن أن نفس تحلد إن قاتلت للضياء وماتت والنور في الإصطفاء تركه بكلمات ثقيلة ووسيط للنفس النبيلة لا تخشوا من يبيع الظلامة فالنور فيكم هو الانتقام كان ولكن رسوخا يشق العيون ويصنع شروخا يسير الجميع على مئة عام وهو يحتسي الصبر ويرقب خطوة الشيطان قهر مبتسم والدم يسير بخفاء وفي قلبه يغلي نار البلا قالوا يمو هو ضعيف بدني فقلت ولكنه سيت الممن خطط لساعته بكل روية اشعل نفس لاحرق السمم كفايه يا سيد الله الغدير يقتل بالصمت دي روحنا طير خططوا لنا في السكينه وضعوا فلوس عند كايدين جميل قالوا يموت وضعف البدن فقلت ولكنه سيد منن خطط لي ساعته بكل رويه واشعل نفسه ليحرق الزمن كغايا سيد الغير البهي يقاتل بالصمت بالروح النقيم خطته نار تختبئ في السكينة وتحرق المزان بكئت جليد